كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في شرح الصحيح البخاري رحمه الله نبدأ في حصة مصطلح الحديث وكنت ذكرت في المرة الماضية شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة شروط اشترطها العلماء ليقال هذا حديث صحيح وقد عرف العلماء الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله فالشروط الخمسة اتصال السند وأرجو أن يكون الإخوة الذين يتم يعني يتابعونني في المصطلح أن يكونوا كتبوا هذا الكلام الشروط الخمسة هي اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العلة وتكلمنا في المرة الماضية عن أول شرط من هذه الشروط ألا وهو اتصال السند وعرفنا الإسناد فقلنا الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن إلى الكلام يعني فلما تقول فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان, حدثني فلان أو تقول فلان عن فلان عن فلان اللي بيسموها العنانه يعني هم هؤلاء الرجال الذين نقلوا لي الكلام ده اسمه الايه الاسناد طيب جت كلمه الاسناد منين قال كل رجل يسند الكلام إلى قائله أي يرفع يرفع الكلام إلى قائله فالبخاري مثلا رحمه الله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 نعمتان مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى أنا إذا سألت البخاري من أين أتيت بهذا الكلام يقول أنا ما أتيت به من عند نفسي إنما حدثني المكي بن إبراهيم يبقى البخاري أثند عهدة الرواية إلى شيخه الذي حدثه فأنا هروح للمكي بن إبراهيم قال له جبت الكلام دمين يقول لي أخبرنا عبد الله بن سعيد اروح لعبد بن سعيد انت جبت الكلام ده منين يقول اخذته من ابي سعيد من ابي هند واروح لسعيد أقول له انت جبت الكلام ده منين يقول سمعته ابن عباس يقول كذا وكذا يبقى كل رجل يسند الكلام او يسند عهده الكلام الى قائله وهذا يسنده الى قائله وهذا يسنده الى قائله الى ان يصل السند الى منتهى كلمة منتهى مش لازم يكون المنتهى هو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قائل الكلام أيا كان سواء كان قائل الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مثلا الصحابي أو هو التابعي أو تابع التابعي أو من دون أتباع التابعين كمان يبقى كلمة الى منتهى لا يشترط أن يصل الاسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما إلى الذي تكلم خلاص إلى منتهى الايه إلى الإسناد. يبقى الإسناد حينئذ هو سلسلة الرجال التي توصلني إلى المتن أو إلى الكلام نفسه اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق ده اسمه المتن لأن هو ده أصل الموضوع المتن هو الظهر والصلب ها يعني لما إنسان يكون ظهره مكسور ما يعرفش يوقف فالمتن هو الظهر يبقى كل علم الحديث قائم لتصحيح الكلام يعني إذن المقصود من علم الحديث كله تثبيت الكلام إلى قائله هل قائل هذا الكلام قاله فعلا وحقيقة ولا هو مكذوب عليه أو أخطأ الناقل عنه هو علم الحديث ده موضوع علم الحديث جميعا وذكرنا أن الشرط الأول حتى يتحقق وتقدر تقول أنا عديت من الشرط الأول لأن كل الشروط الخمسة لابد أنك تثبت ثلاثة وتنفي اتنين تثبت ثلاث شروط وتنفي شرطين اللي أنت حتثبته اتصال السند لازم تقول السند متصل ولازم تقول الرواه عدول وحنتكلم عن عدالة الرواه إيه معناها ولازم تقول الرواه ضابطون إيه معنى ضبط الرواه هذه الثلاث شروط التي يجب إثباتها اما الشرطان اللذان ينبغي نفيهما هو عدم الشذوذ وكلمه عدم بين عدم عدم الشذوذ عدم العله فانت علشان تحقق يعني الشرط الاول اللي هو اتصال السند تنفي عنه كل شيء يقدح في اتصاله ونا قوادح الاتصال سته عشان بقول لكم علم الحديث علم دقيق مش تقعد رجل على رجل وتشرب شاي وتوطي اللمبه وتقعد في جو شاعري وتقول إسناده اسناده صحيح لا ده انت هاعن هتطلع عينك على ما تثبت ان الاسناد ده صحيح ولا لا لاجل ان تقول هذا اسناد متصل لازم تنفي عللا سته يجب ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وما فيش في ارسال خفي ده عندنا ايه عندنا ستة ست قوادح ستة قوادح لو دخلت على الاسناد يبقى صار الاسناد ضعيفا ليه لانه فقد الشرط الاول من شروط الصحة وهو اتصال السند وذكرنا بقى المعلق ايه معناه والمعضل مفيش مانع في دقيقتين كده نفكركم يعني بالكلام والإخوة اللي ممكن يتصورون ده تكرير علم الأصول عايز كده علم الأصول مش انك انت تفتح زي كنت تقرأ في كتاب ولا في قصة لا علم الأصول عايز مذاكرة زي ما تكون واحد بذاكر مش قادر يفهم فالعمال يكتب اللي, اللي يفهمه يكتبه في ناس اذا ما كتبش عرفش يفهم فعلم الأصول لازم نفضل رايحين جايين عليه نعمل تذكرة عشان نربطك بالذي مضى وبعدين ندخل في كلام اليوم الحديث المعلق هو ما سقط راو من أول اسناده وان اول الإسناد من عند الصحابي ولا من عند البخاري مثلا دايما أول الإسناد من عند الراو الأدنى ها مش من عند الصحابي الصحابي أعلى الإسناد يبقى الإسناد الأدنى الأسناد من عند الإمام المصنف مثلا الذي علق زي البخاري يبقى من أول الأسناد حنحذفه راو. نحذفه روايا من أول الأسناد يعني البخاري يقول حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن هند عن أبيه عن ابن عباس لو شلنا المكي بن إبراهيم حيبقى إيه اللي فاضل أخبرنا ها عبد الله بن سعيد ينفع أخبرنا لا لازم وانت بتشيل الوصله الاولانيه تشيل أخبارنا لان ما ينفعش يقول أخبارنا لأن البخاري لم يدرك عبد الله بن سعيد انما البخاري يقول ايه قال عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد روية عن عبد الله بن سعيد يروى قيل اما صيغه جزم زي قال وروى واما صيغه تمريض يعني مبني المجهول روية حكي قيل يبقى لو شلت المكيب ابن إبراهيم يبقى معلق خلاص؟ معلق طب لو شلت المكه بن إبراهيم وعبدالي بن سعيد قال لك يبقى معضل يبقى المعضل ما سقط من إسناده راويان متتاليان من أي موضوع في السند ممكن يبقى من نص الإسناد من فوق خالص من تحت فإذا كان من تحت خالص يبقى معلق ومعضل خلاص؟ إذا كان من نص الإسناد يبقى معلق إذا كان من فوق خالص ممكن يبقى معلق ومرسل ها؟ يبقى المعضل ما سقط منه راويان متتاليان شرط متتاليان من أي موضوع في السند المنقطع ما سقط منه راوي برضو من أي موضوع في السند ممكن ساعات يبقى معلق وساعات يبقى منقطع تمام المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تقول تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان التابع ممكن يروي عن تابع زيه وممكن يروي عن اتنين او تلاتة او أربعة من التابعين عن صحابي وده احنا هنبينه برضو النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى يبقى المرسل التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي وايا كانت طبقته سواء كان من كبار التابعين او من اوسط التابعين او من صغار التابعين يبقى ده كله ايه اسنادن مرسل. ده اللي احنا ايه مرخص اللي احنا ولا معايش العملية سرخنا في الاول بس ايه انا بعتمد على انكم ايه نشاط ولسه قاعدين يعني دماغكم مستعد النهاردة هنتكلم بقى عن العلة الخامسة الحقيقة اللي هو التدليس التدليس ده دقيق جدا لكنه ممتع شيق وأنا ما أعرفش أنا ونصيبي معاكم النهاردة هل أنا أخد لي بتاع تلت ساعة ولا نص ساعة في المصطلح طبعا لو أنا اخد التدليس كله أنا ممكن جايز أخد لي ساعة مثلا أتكلم في التدليس على سبيل الاختصار برضو لكن أنا مش عايز برضو إيه مش عايز أأذي بعض الذين يتابعونني الآن يقول لك إحنا مش فاهمين ولا كلمة فمعليش ايه تصبروا معايا شوية هي المسألة في الأول صعبة لكن بإذن الله انا بقول لك اهوت الذي يدرس علوم الاصول عموما يعني لا سيما علم الحديث سيبصر بعد العمى هيعرف انه كان اعمى وابصر فيعني ايه حلمك علي وانا ايه واحده واحده كده لحد ما إن شاء الله اجعلك يعني من اصحاب الثقافه الحديثيه جايز اول ما تستطعم كده وتذوق تفلت جايز ده حاجه فتوح يعني التدليس أنا عايز اللي بيسمعني يركز جدا إذا كانوا هيعملوا أي حاجة هيشربوا شاي هيتعشوا هيعملوا إيه بطلوا الكلام ده لحد ما خلص تدليس وبعدين هو حر ليه لأن أنت لو فاتك جملة ممكن تحس أن الكلام مش راكب على بعضه ودي طبيعة علم الأصول التدليس لو أنا قلت لك فلان دلس عليا يعني يدّلس عليّ أنت تفهم على طول أنه خدعني أو غشاني تمام التدليس لغة معناه الظلمة وفي بعض العلماء يقول لك الغبش الغبش اللي هو اختلاط النور بالظلام على وش الفجر تلاقي يعني الفجر لسه داخل كده على استحياء ليبدد ظلام الليل فتكون لها ببعضها بعضها كده فتؤمنت لا تميز الرؤية كحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها تقول كنا نصلي الغدات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بعضنا بعضا من الغلس صلوا الفجر بغلس في أول الوقت يعني وعندين انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف وانصرف المسلمون وهم خارجين ما فيش حد يعرف يميز وش حد ليه لسه الدنيا ايه لسه الدنيا ظلمة مع ان فيه بعض النور اللي هو بدأ يهجم على الايه بدأ يهجم على الظلم لكن العلماء علماء اللغه بيعرفوا الدلس هو الظلمة يقول لك فلان لا يدالس ولا يوالس معناها لا يغش ولا يخدع يقول لك فلان دلس في البيع اي كتم عيب السلعة يبقى اذا التدليس معناه ان فيه عيب ثم اخفاه الراوي. عيب في الإسناد ثم أخفاه الراوي بحيث لو اطلع الناقد الناظر في الإسناد على هذا العيب هيضعف الحديث احنا كده فهمنا معنى ليه التدليس طبعا التدليس أنواع أنا النهاردة إن شاء الله سأشرح النوع الأول وهو الأكثر دورانا في الاسانيد بمعنى لو الانواع السته بتاعه التدليس يعني انا عايز ادي لها نسبه مئويه هد للنوع الأول الذي ساتكلم عنه اليوم ان شاء الله نسبه 95% وتسعين من التدليس الواقع في الاسانيد <تصفيق> تدليس ده اسمه تدليس الإسناد. عندنا التدليس أنواعه تدليس الإسناد وتدليس التسوية أو التجويد وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان والأماكن وتدليس القطع وتدليس العطف والقطع ده يعني ممكن يبقى هو السكوت برضه. ستة أنواع. كل نوع له تعريف وله حكاية. وحنبين العب يجي منين لكن خلوني الأول أتكلم في تدليس الإسناد اللي هو الأكثر دورانا في أسانيد الأحاديث إيه تعريفه بقى أنا هعرفه زي ما العلماء عرفوه وبعدين هشرح يقولون يقول أهل العلم تدليس الإسناد هو أنا عايزك تكتب لأن أنا معرفش أكتب لك على السبوره الحقيقة يعني ايه جيت متاخر فما عرفش اكتبها تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه كلام معقد لكن انا حبينه لك ان شاء الله تعريف تدليس الاسناد اسمه كده اسمه تدليس الاسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه إزاي خليني دلوقتي همثل المسألة بي هنفترض ان إحنا في زمان الرواية وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل يعني أنا وأحمد بن حنبل إيه زمل أقران أنا طبعا بقول الكلام ده ليه علشان أقصر الأسانيد لأن أنا حضر بالآن اللي همثل بإسناد معين وهنشوف التجلس ممكن يقع ازاي فيه احنا بنعقد مجلس التحديث انا قاعد دلوقتي على المكتب والأه وانتو كلكم قاعدين قدام انا بقول بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان انت بتكتب خلاص انا هفترض ان انا مطابق تمام احمد اهو انا هقول الاسناد بتاعي ها هفترض يعني هقول الاسناد بتاعي هقول حدثنا سفيان بن عيين ادي واحد عن الزهري عن انس نخليه اسناد ثلاثة عشان ما تتلخبطوش بدل ما نطول الاسناد ويطير منكم لا خلينا كده انا بقى اهو بقول ها ابو اسحاق بقول حدثنا سفيان بن عيين طبعا بقول تجوزها عشان يكوننا اصحاب الحديث ما يقولش ان انا حدثنا سفيان بن عيينة رحمه الله على سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت انسا سم. يبدأ اسناد ايه اسناد ثلاثي ثلاثي يعني يعني بيني وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه انفس جميل انت سين من الناس الميزي دايما تقعد في الحلقه بتاعتي وانا عارف انك انت بتقعد في الحلقه بتاعتي وكل اللي قاعدين في المسجد او في الحلقه عارفين ان انت بتقعد في الحلقه وبتحضر يعني انا بقيت شيخك ولا لا اه بقيت شيخك طيب لما انت تحب تاخد مني الروايه انا قلت حدثنا سفيان بن عينه عن الزهري عن انس انت بقى قمت قايم من المجلس رحت بلدك ولا رحت الحي بتاعك وعملت شيخ وقعدت القعده بتاعتي دي وحبيت تروي الحديث اللي انا قلته لك هتقول ايه هتقول حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سفيان ابن عيينه قال حدثنا الزهري قال سمعت انسا يبقى انت اسنادك بقى ايه اسنادك بقى رباعي عشان انا زدت في الاسناد خلاص انت بقى عرض لك سفر او مرضت او حصل اي ظروف ما عرفتش تحضر الحلقة عندي غبت مرة خلي بالك انت بتحضر كل مرة والدنيا كلها عارفة ان انت بتحضر وان انت سمعت مني لكن غبت مجلس من المجالس المجلس ده انا حدثت فيه مثلا عشرين حديث انت جيت من السفر او من الغياب بتاعك سألت الجماعة يا جماعة الشيخ حدث كم حديث لك والله حدث عشرين حديثا طب انت سمعت العشرين حديثا لا ما سمعتش بس انا عايز ارويهم عايز اروي العشرين حديث يقدر يقول حدثنا ابو اسحاق ما يعرفش يقولها لان ما كانش حاضر لو قال حدثنا ابو اسحاق يبقى كذاب طب علشان ياخد العشرين حديث اللي فاتوه هيعمل ايه هيروي العشرين حديث عن زميل له اللي كان حاضر احنا قلنا الراوي ده سين هيبقى يروي عن ص ده زميله ص ده زميله فحيقول بقى س ده حيقول حدثنا ص قال حدثنا ابو اسحاق عن سفيان عن الزهري عن انس بقى إسناده إيه إسناده خماسي يبقى نزل درجة ولا لا نزل درجة لأن إسناده في العادة رباعي ما هو بيقول حدثنا الشيخ على طول فلان لكن المراد عشان غاب وعده عشرين حديث أو ثلاثين حديث أو أي كمية من الاحاديث ما سمعهاش وعايز يرويها فما يعرفش يرويها عني لأنه ما كانش حاضر يبقى لازم يرويها عن زميله اللي كان قاعد في الحلقة وسمع يبقى نزل درجة ولا لا نزل درجة يبقى أصبح اسناد سين اللي كان غيب ده صار اسنادا إيه اسنادا خماسيا يوم يصعب عليه يقول بقى أنزل درجة ها وانت عارف العلو شرف وكان المحدثون يتقاتلون على الاسانيد العالية لا سند العالية دفاكة السند العالي هو ها أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال يكون أشرف لك زي ما احنا شبهنا قبل كده قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير يعني انت هنشبه تشبيه كده بس أبين لك لو في اللمبه كده المصباح المتعلق في الساء وانت بينك وبين السقف عشرة متر الاضاءه هتكون شكلها ايه هتكون ضعيفه طبعا انا عايز استمتع بضوء المصباح اعمل ايه اطلع فوق طب كل ما اطلع فوق اقرب من المصباح معنى اطلع فوق يعني يقل عدد الوسائط بيني وبين الرسول عليه الصلاه والسلام فالامام مالك مثلا لما يقول حدثنا نافع عن ابن عمر يبقى بين الامام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم اديه اثنين الشافعي جاء حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ابنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ تلاتة أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي ها؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر بقى ايه؟ رباعي قال الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر بما خماسي مالك أقرب من البخاري لأن البخاري بينه من الرسول خمسة مالك بينه من الرسول اثنين خلاص كده يبقى كل ما عدد الرجال يقل بينك وبين الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى ده اسمه ايه اسمه علو على كل ما عدد الوصائط تكتر اسناد عشاري بينه وبين الرسول عشرة عليه الصلاه والسلام يبقى ده نازل قوي يبقى كل ما يطول سلسله الاسناد اسمك نازل كل ما يقل سلسله الاسناد اسمك ايه اسمك طالع عالي يعني. الاسانيد العالية كان المحدثون زي ما قلت ممكن يبيع الدار والحمار ويستدين علشان يروح يجيب إسناد عالي هو موجود عنده بس نازل بس نازل شوف يسافر آخر بلاد الدنيا عشان يجيب إسناد هو عنده خماسي عايز يخليه رباع يسمعه مباشرة من شيخ شيخ ولذلك لما مرض يحيى بن معين كان في مرض من الامراض اللي عدت عليه يعني دخلوا يزوروه فقالوا له يا ابا زكريا ما تشتهي نفسك في ايه قال بيت خالي واسناد عالي يشتهي الاسناد العالي طيب نرجع بقى انا لان انا بقول لكم ايه ليه المدلس بيدلس أنا هعرفكم إزاي يدلس وبعدين أقولك ليه بيدلس طالما التدليس عيب في الرواية إزاي يعيب الإسناد يعني إزاي غط على العلة فيه مثلا نرجع نقول السين ها اللي هو تلميزي اللي غاب عن الجلسة بتاعتي اللي أنا حدثته فيها بعشرين حديثا جه لقى صاد معاه الأحاديث دي فسين ده بايما لما يقول حدثنا أبو يسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنز إسناده رباعي المرة دي بقى إسناده إيه خماسي نزل فصعبان عليه ينزل فيقول إيه بقى تم صده أسقطه من الإسناد ها وأقول عن أبي إسحاق خلاص يبقى إسناده رجع إيه رجع رباعي تاني بس عمل ايه سقط مين اسقط الذي حدثه من اصحابه يبقى الحامل للمدلس أن يدلس أسباب منها العلو منها ايه ان يعلو باسنادك ما ينزلش دي نمرة واحد الحامل التاني وده اسوأ ان يكون صاد ده ضعيف فانا لو قلت حدثنا صاد يقولوا مع السلام هو صاد اللي رواه ده صاد ده ما اسواش باصل ده لا يسوي فلس الممسوحة فأنا عارف إن أنا لو حدثت عن هذا الراوي أهل الحديث سيردون الرواية علي فأنا عمز أمشي الرواي أهو ما مين من الراوي الضعيف خلاص يبقى أعزين نرجع بقى لتعريف التدليس الإسناد على ضوء الشرح اللي أنا عملته ده تدليس الإسناد بيقول لك إيه هو أن يروي الراوي اللي هو مين الوسين سين أن يروي الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما لم يسمع منه لأنه كان غايب فلم يسمع منه هذه الروايات فيأم مسقط الوسطى ولكن يستخدم لفظة عن عمر ما يقول حدثني حدثني بكذب على طول ده بقى جنى على روحه لو جرب عليه الكذب مره سقطت كل رواياته يتمسح اسمه باستيك لا كانه رحل ولا كأنه طلب علم ولا كأنه عمل اي حاجه وزي ما قلنا قد يكون الساقط من الاسناد احد يا الضعفاء يا المتروكين بحيث انا لو شفت هذا الراوي في الاسناد هقول اسناده ضعيف او ضعيف جدا او منكر او باطل او موضوع اي اسم او اي لقب من القاب الحديث وطبعا الالقاب دي برضو مضبوطه بضوابط علميه اوعى تفكر ان احنا بننوع يعني من باب ان احنا نفرفشك يعني ولا عشان ما تملش ولا حاجه بدل ما اقول لك ضعيف ضعيف ضعيف مره اقول لك ضعيف مره اقول لك منكر مرة. لا الحدوته مش كده خالص لا ضعيف لها معنى منكر لها معنى باطل لها معنى موضوع لها معنى ودي إن شاء الله لما نيجي بقى على عدالة الرواة وضبط الرواة ممكن إيه يعني نذكر طرفا من هذا الكلام أنا هديكم النهارده مثال عشان تكتبوه نبص على اللوحة هنا في حديث يرويه ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ده صاحب السيرة عن معاوية ابن يحي الصدفي عن الزهر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بغير سواك طبعا ده ممكن يكون حديث مر برضو على ايه على ناس وعمالين يقولوه بالذات الجماعة الحرسين على ايه على انهم يتسوكوا عشان الحديث ده طبعا السواك في احاديث في الحظ على السواك عند كل صلاة عند كل وضوء ها؟ لكن احنا نتكلم في الحديث ده لو نذكر فضلا جسيما كبيرا صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك الحديث ده بيروي محمد بن إسحاق ابن يسار محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام طبعا سيره ابن هشام اشهر يعني دايما لما نقول سيره لابن هشام ابن هشام هذب سيره محمد بن اسحاق من يسار واضاف اليها باسانيد نفسه أسانيد من عنده هي ابن محمد بن اسحاق كان يدلس كان يدلس روى محمد بن اسحاق زي مع اللوحة كده روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مين اللي وقع في الاسناد اللي أنا أعمل عليه عن علامة اكس ده هو هو معاوية بن حالصدف ده يبقى الاسناد ده هو قدي من عند ابن اسحاق رباعي قدي واحد اتنين تلاتة اربعة ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة طب تعالوا بقى نفتح كتب الرجال ونحكم على الاسناد ده اللي هو ابن اسحاق عن الزهري عن عروه عن عائشه اما عروه وعائشه ما عنهم عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام الصديقه بنت الصديق عروه ده ابن اسماء ابن زبير بن عوام ابن اسماء بنت ابي بكر واحد الفقهاء السبعه كلمه السبعه دي يعني ضلع كبير يعني العلماء ما فيش حد يختلف على عروه كله يقول لك عروه ده في السماء الزهري هو الزهري ثقة وجلالة وامامه طيب ابن إسحاق قال لك محمد ابن إسحاق صدوق حسن الحديث يبقى أنا لما يكون عندي بقى صدوق حسن الحديث عن ثقة عن ثقة عن عائشه اديه لي حكم على الاسناد ده انت على طول هتلدى اسناد جيد لان ما فيش في عله كل تمام التمام يعني محمد بن اسحاق هناك طائفه من اهل العلم وثقوه وطائفه حسنوا حديثه وطائفه تكلموا في حفظه يعني يبقى العلماء درجات في ابن اسحاق جماعه وثقوه باطلاق حتى ان شعبة ابن الحجاج ابو بستان ده لنا معاه كلام كتير شعبة عشان هو راوي الحديث اللي احنا نشرحه النهارده ان شاء الله في صحيح البخاري احد رواه الحديث يعني شعبة كان يقول محمد بن اسحاق امير المؤمنين في الحديث وطبعا امير المؤمنين ده من أعلى القاب التوثيق من اعلى القاب التوثيق فأنا عندي بقى محافظة بسحام لو خدت مجمل الأقوال فيه هقول إنه هو متماسك بنسبة 80% أو 85% حلو قوي عال طب لما يكون 85% عن 100% عن 100% عن 100%, عن 100 أدل إسناد ده إيه هقول إسناد صحيح أو أقول إسناد حسن أو جيد يعني ماشي يعني يحتج بيه لكن الإسناد ده في عيب الإسناد ده ظاهره اللي ما يعرفش ان محمد بن اسحاق مدلس هيقوم محسن الإسناد او يجوده لكن في حاجة عملها محمد بن اسحاق نبص على اللوحة هو. الإسناد قلنا بن اسحاق هنا أصل الإسناد يروي عن معاوية بن حصده في أهو عن الزهري طب هنا الإسناد اللي احنا حكمنا عليه بالجودة في الظاهر قال لك ابن اسحاق عن الزهري الحلقه المفقوده دي بقى هو معارنيح الصدفي ده ابن اسحاق دلسه وقع وقع من الاسناد فواحد ممكن يكون واخد باله شويه يقول طب ما يا عم الشيخ لو وقع من الاسناد ما يبقى منقطع ها يبقى منقطع فانا هجود الاسناد ازاي اقولك لك لا ما هو اصل انت لازم تخلي بالك من حاجه ان الذي اسقطه محمد ابن اسحاق هو وابن إسحاق أخذوا الاثنين عن الزهري ما هو لو, لو مثلا ابن إسحاق أنا وقعت الزهري من الإسناد وقلت ابن إسحاق عن عروة وانت مغمض كده هو هتقول إسناد منقاطع لأن ابن إسحاق لم يدرك مين لم يدرك عروة لكن الاشكال جاي من إيه أن ابن إسحاق أدرك الزهري تلميذ الزهري فأنت هتقول طيب ما فيش انقطاع هو فيحصل بقى نوع من الإيه؟ نوع من الخلط. يبقى إيذن الراوي المدلس والذي أسقطه المدلس لاثنين زمايل أو من طبقات واحدة أو على الأقل أخذوا عن الشيخ عن شيخ الشيخ نرجع للقصة اللي حكيتها قلت لك سين وصاد مش سين وصاد دول ها الاثنين بيحضروا عندي سين راح مشوار سافر رجع قال ص خدته كم حديث قال له عشرين حديثا يبقى سين وصاد زمايل ولا لا زمايل أنا شيخهم الاثنين فلو سين اسقط ص مش هيبان انه سقط حاجه لأن, لان سين ده تلميذي انا واحنا قلنا في تعريف التدليس الاسنادي ايه ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع عنه حال غياب طب معايا بن احن ده اللي بن سحاق اسقطه حاله ايه قال لك متروك متروك ده يعني ضاد ج زي ما بيقولوا كده في التقديرات ضاد ج ضعيف جدا انا لو شفت معاويه بن نحا الصدفي في اسناد حديث بقوم رميه في الارض على طول يبقى المدلس دلس عليا بقى لو انه ترك الاسناد على حاله ما كانش يتعبني لكن بيسقط الراوي الضعيف فاغتر انا كناقد يعني بان انا اجود الاسناد والاسناد ساقط او ضعيف جدا مثلا طيب العلماء علشان بقى يعملوا بقى ايه يعني حائط صد ان المدلس ما يلعبش في الروايه علقوها ازاي سابوها كده لا ما هو ممكن انت أنت مش حافظ كل الأساني اللي في الدنيا ممكن يكون في أساني الغيبة عنك حتى عن كبار الحفاظ الذين يحفظون الالوف المؤلفة ليحفظ مئة ألف وتلتمئة ألف وستمئة ألف, ألف أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف مش ألف ألف حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام كل كلام يروى بسند حتى لو كان عن الشافعي اسمه حديث فأحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف البخاري ثلاثمية ألف مسلم ستمية ألف ده على حسب الكلام الايه الكلام الصحيح الموجود في الكتب يعني ثلاثمية ألف حكاية بإسناد أو حديث بإسناد أو فتوى بإسناد رأي الحدثنا فلان عن فلان عم فلان, عم فلان قال كذا حدثنا فلان أنا ثلاثمية ألف وربعم لا يدخله رجل إسناد في إسناد ولا كلمة في كلمة ولا يغلط في حاجة سبحان سبحان الله امته العرب كانت متميزه بالحفظ فانت ما حفظ كل الاسانيد فنعمل ايه في المدلس قال لك هنعمل له حاجه مش هيعرف يقفل منها ابدا اذا قال المدلس عن أقول له معلش انت والروايه الف سلامه الا امال تقبلني امتى اما تقول حدثني او اخبرني او انبئني أو سمعت أو قال لي أي صيغة من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ ده الحاجة الوحيدة اللي هقبلها منك أما تقول لي عن تقول لي قال لا اللعبة ده أنا مش هقبله فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب ما يكونش سمع الحديث من الشيخ ويقول حدثني على طول ده يبقى كذاب مش مدلس يبقى انتقل الى شريحه اخرى حتضيعه فما فيش مدلس ابدا عنده دين ممكن ياتي على الروايه التي لم يسمعها قول سمعته او حدثنا او قال لي او اي صيغه من صيغ التحمل التي تدل على السماع المباشر إذن المدلس اذا روى الروايه عن شيخه بعن نقول له ايه نقول له روح مش هنقبلها منك عشان كده يقول لك ايه بعض الناس اللي بيقروا في الحديث يعني يقول لك فيه فلان وهو مدلس وقد عن عنه عن عنه يعني يعني قال عن اول ما يقول لك مدلس وقد عن عنه يبقى تعرف ان هذا الناقد بيعل الروايه وساعات يقول لك ايه وفيه فلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث صرح بالتحديث يعني حدثني يبقى في الحالة دي يبقى الإسناد ايه إذا ما كانش فيه عله غير التدليس غير قصة المدلس ده يبقى الإسناد إما صحيح أو حسن على حسب سلسلة الرواة من تحت المدلس أو من فوق المدلس تمام أنا حسن أصدعتكم لكن أرجو أنك تكونوا استمتعتم لأن علم الحديث زي قلت لكم علم دقيق لكنه ممتع وعايز واحد بيحب اللي بيحب ده يا تحمل عليه يقول الله الله تحمل كل ما تحمل عليه ما يزهقش فأنا معلش علشان أنا بحمل عليكم مش عارف طبعا أديكم أي أنواع من أنواع تدليس مبرد لأن أنا أحس إنكم إيه خلاص يعني بس أنا هأختم بقى قصة تدليس الإسناد بحكاية طريفة حدثت لأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو أبو بصام شعبة ابن الحجاج الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام شعبة دا يعني حاجة كبيرة أوي أوي وأنا الحقيقة أنا بتكلم عن يعني شعبة وسفيان السفيانين والحمدين أنا بتكلم كلام محب عشت معهم أكثر مما عشت مع أولادي او عشت مع أبي وأمي يعني من أول عهد بالطلب وحياتي ليل للنهار لا يمر يوم وأيام إلا وأنا في الأسانيد أقابل واحد من العلماء الكبار دول فحدث بيني وبينه نوع من المواد الخلبية أول ما يعني يذكر واحد من دول أحس إن قلبي برفرف يعني كان فيه غايب وحضر فمعلش لما تلاقوني ساعات شريت كده إنما هو إيه التوله يعني ساعات الواحد من المحبة يقعد كده يشرد ويذكر من يحب يعني شعبة ده والحكاية دي حكاية صحيحة رواها ابن حبان في مقدمة المجروحين وراء الخطيب البغدادي وراء الحاكم أظن في معرفة علوم الحديث تقريبا يعني أرجو أنه ما يكونش واهم في العزو الحاكم لكن الحاكم على أي حال يعني إما في تاريخنا السابور وإما في معرفة علوم الحديث ورواها أبو داود الطالسي عن شعبة لكن رواية أبي داود الطالسي مختصرة أنا هجيب رواية نصر بن حماد أبي الحارث الوراق صح هو ضعيف جدا في الحديث لكن العلماء يقبلوا من الرواد ضعفاء الحكايات اللي يبعيد عن الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام اللي يبعيد عن الفتاة ويعيد عن الحاجة التي فيها حلال وحرام ولكن انا بقول ان نصر بن حمد أبو الحارث الوراق ده وإن كان ضعيفا جدا لكن رواية الطيالسي وهو ثقة عن شعبة تدل على أن رواية حمد أصلا إيه الحكابة نصر بن حمد؟ قال أبو الحارث الوراق نصر بن حمد كنا بباب شعبة نتذاكر السنة كعاده إيه الشيوخ التلامزة بيكونوا ايه قاعدين على الباب الدار لحد ما الشيخ يخرج يبتدوا يمشوا مع الشيخ لحد ما ايه يروح مجلس التحديث يروح المسجد يصلوا معاه وهكذا فقاعدين بقى تلامزة مع بعض وعلى الباب على باب شعبة باب الدار فأبو الحارث الوراق بيقول ايه بيقول حدثنا حدفنا إسرائيل الو ابن نونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي لو عمر بن عبد الله وأبو إسحاق سبيع ده جد إسرائيل لأنه هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق سبيعي فإسرائيل يبقى حفيد أبي إسحاق وكان كما يقول عبد الرحمن بن مهدي كان اسرائيل عكاز جده عكاز أبي إسحاق بيقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله ابن عطاء عن عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه هو خلص كلمه الثمانيه وشعبه بيفتح باب الدار عشان يخرج فسمع مين سمع أبا الحارث الوراق بيقولي الاسناد ده والحديث ده أم الدلو له بالقلم. ها لطمه طبعا ما فيش حد يقول لي على وشه واللعاية ممكن يكون ضرب على أفاة ها؟ عشان فيش حد يقول لي ضرب على الوش وضرب على الوشه حرامه بتاع ما تدخلش في الحدوته دي المهم انه لطمه ضربه على زدره ضربوا على افاه ضربه على ظهره المهم انه ضربه خلاص ف... فقال له يا مجنون أنت لا تدري ما تحدث وزعلان شعبه أم دخل الدار وايه وقفل الباب شعبه كان معاه احد الائمه الكبار اللي هو اسمه عبد الله بن ادريس بعد فتره زمنيه قصيره خارج شعبه هو عبد الله بن ادريس لقوا من بيعيط وجدوا ابو الحرس الوراق اللي واخد الالامين دول قاعد يعيط فشعبه بيقول له انت بعده تبكي فقال رو عبد الله بن دريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث وهيحكي لنا بقى شعبة القصة اللي هي الرحلة العظيمة الكبيرة لأجل التثبت من صحة الحديث اسمع بقى الحكاية الغريبة دي وهي لها علاقة بالتدليس قال إني سألت ابا إسحاق ده المتحدث مين بقى المتحدث شعبة هو اللي بيحكي الحكاية بقى ليه لطم أبا الحادث الوراق وقال له يا مجنون انك لا تدري ما تحدث قال اني سألت أبا إسحاق وأبا إسحاق سبيدي ده مدلس قلت له سمعت عبد الله بن عطاء طبعا شعبة كان يقول كما رواه أبو عوانة كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة كفيتكم تدليس ثلاثة خلي بالك من القاعدة دي عشان إذا لقيت شعبة عن فلان عن فلان ما تدورش على المدلس داي صرع بالتحديث ولا لا عن عنته زي تصريحه بالتحديث بس ثلاثة بس وبشرط أن يكون الراوي عن التلاثة دول شعبة مش غيره لأن شعبة كان له كلام شديد يقول لان لأ أزني أحب إلي من أن أدلس طبعا ده على سبيل التشنيع ها؟ مش على سبيل الحقيقة يعني وده برضو على سبيل زي التهديد زي ربنا عز وجل ما بيقول إيه؟ اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم يعني يروح اللي عايزه أكفر يعني بالله ولا يقتل ولا يزن ولا يشرب خمر ولا يعمل قطع طريق لا اعملوا ما شئتم ما فاش إذن إنك أنت تعمل اللي أنت عايزه لا لكن ده تهديد زي ما انت تقول لابنك مثلا اللي ما بيذاكرش مثلا او ما بيصلي طيب ما تذاكر طب انت حر انت حر دي معناها هو حر يعمل اللي عايزه لا معناها انت, انت مسؤول عن الجنا اللي بتعمل خلاص اعمل اللي انت عايزه بس انا حاسبك دي معناها انت حر مش معناها انت حر يعمل اللي انت عايزه ها فده قول الشعب بقى لانه ده لان اذني احبه ليه من ان ادلس عشان تعرف الشعب قد كان بينفر من التدليس فكان بيقول شعبه ايه بقى كفيتكم تدليس ثلاثة تدليس الأعمش وقتاده وتدليس أبي إسحاق السبيعي ثلاثة دول والثلاثة دول مدلسون ها؟ إذا لقيت شعبه عن أبي إسحاق عن ما تقولش أبو إسحاق عن عن مدلس وقد عن عن ليه؟ لان شعبه لم يكن يأخذ من هؤلاء المدلسين الثلاثة إلا ما ثبت أنهم سمعوه من شيوخهم. فدي قاعدة نحطها إيه؟ نحطها عندنا في دماغنا عشان مش كل ما يقابلك شعب عن أبي إسحاق تقول أبو إسحاق وقد عن عانا لا تقول إيه؟ تقول هذا إسناد صحيح لأن الراوي عن أبي إسحاق شعبه وكان لا يأخذ من شيوخ المدلسين إلا ما سمعوه من شيوخهم وفي مسند أبي عوانا مستخرج أبي عوانا أنا صحيح مسلم عن شعبة قال كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة قتادة واحد من الثلاثة دول أبو يسحق السبيعي قتادة الأعمش بيقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة إن قال سمعت كتبت وإن قال عن أو قال تركت ما نقول المدلس يبي يستخدم عن يبي يستخدم قال فكان شعب بالذات يعني المهم شو بقول له بيسحق سريه بيقول سمعت هذا من عبد الله بن عطاء ما يرد عليه قال له سمع عبد الله بن عطاء من عقبه فغضب ابو اسحاق طالما غضب يبقى حصل حاجه في الاسناد ما هو لو الدنيا ماشيه سليمه هيغضب ليه فقال ابو اسحاق لشعبه اسكت قال له شعبه لا والله لا اسكت حتى اعرف اسمع عبد الله بن عطاء من عقبة ولا لا فكان جالس مع أبي إسحاق السبيعي أحد الرواة الكبار اسمه مسعر ابن كدام ومسعر ده حاجة ضخمة جدا يعني أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف ها مش ثقة ثابت ولا ثقة حجة لا المصحف زي ما انت ما تلاقيش في المصحف الهوى ما تلاقيش في رواية مسعر الهوى مسعر المصحف يعني حفظه ايه في السماء فمسعر ابن قال لي شعبة يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة انت لو عايز تستثبت يعني وتعرف سمع ولا لا اهو في مكة طب شعبة ساكن فين هي مكة دي الشرع التاني عشان يقول له في مكة لو عايز تتأكد شعبة ده يسكن في البصرة في العراق قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث دخل على عبد الله بن عطاء في مك قال له حديث الوضوء شوف الفراسة بقى والفطنة هو حديث الوضوء ده في حديث واحد ولا في عدة حديث تصل إلى المئات مجرد ما قال له حديث الوضوء انا عبد الله بن عطاء قال له ايه عقبة بن عامر شوف اعرفها ازاي الافظل ازاي هو عقبة بن عامر بس رضي الله عنه اللي راح احديث الوضوء ولا الصحابة كلهم راحوا احديث الوضوء سبحان الله على الفتنه الغريبة دي فقول له عقبة بن عامر قال نعم قال سمعته من عقبة قال له لا اه بدانا المشاكل بقى ما احنا بنقول عبد الله بن عطاء عن عقبة قال له لا انا ما سمعتوش من عقبه ولكن حدثني سعد ابن ابراهيم سعد ده ساكن في ساكن في المدينه قال شعبه فدخلت على مالك بن انس الامام مالك الامام صاحب المذهب المشهور فقلت له حج سعد ابن ابراهيم قال له لا ما حج العام يبقى ده هيكلفه ايه رحله من مكه للمدينه 450 كيلو بس طبعا كانوا يركبوا بعران ويركبوا حمير ويركبوا خيول ها فشوف ها يخطفها هذه قال شعبه فقضيت نسكي وتحللت وانحضرت الى المدينه فدخلت على سعد بن ابراهيم قلت له حديث الوضوء قال عقبه بن عامر قال نعم هل سمعته من عقبه؟ قال له لا من عندكم خرج قال, قال له من عندنا ازاي مين يعني اللي حدثك قال له حدثني زياد بن مخراق زياد بن مخراق ده بصري قال شعبة فانحدرت إلى زياد طبعا من البصرة لمكة شب بقى المسافة الدين يعني خد له بتاع شهرين ولا حاجة ولا شهر ماشي السكه قال انحضرته الى زياد بن مخراط وانا كثير الشعر وسخ الثياب شاحب اللون دخلت عليه قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر طبعا شعبة اول من فتش عن الرجال في البصره ناقد فزياد عارف ان شعبه ما بياخدش الاسناد الا سريك الذهب وزياد ابن مخراج مش هينفع شعبه، فهو عارف ان مش نفعه فقال له ايه ليس من حاجتك اه ما تدهرش عليه لا. قال له ما بد لا لازم لازم تقول لي من الذي حدثك قال له لا حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني طلع الحمام اغتسل اسل ثيابه لابس هدومه وجاء لي زياد بن مخراق قال له حدثني شهر بن حوشب قال له شهر بن حوشب عمن قال له عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر حينئذ قال شعبه اسناد مره مكي ومره مدني ومره بصري دمر عليه لا اصل له اسناد صعد ثم نزل والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي شعبة ابن الحجاج لف اللفه دي كلها عشان إيه لأجل هذا الثواب الوارد في الحديث لانه ثواب عظيم دمت بتتوظف اليوم عدة مرات الرسول العسلام يقول من توظأ فأسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه هي دي حاجه بسيطه ولا حاجه شويه دي حاجه عظيمه اغرت شعبه هذا الثواب اغرى شعبه انه يلف اللفه الطويله العريضه دي اللي خد فيها ثلاث اربع شهور وقال لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي اهو ده التجليس سقط من الإسناد أربعة نشوف على اللوحة بقى أنا كتبتها لكم عشان تعرف المثال الإسناد اللي إحنا بدأنا به القصة ناصر بن حماد الوراقة بالحارس ده لما قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن عطاء عن عقبة بن عامر شعبا ما عجبوش القصه دي ولطن ناصر بن حماد اداله له خلاص لما عرفنا القصه كلها شو بقى من الذي سقط شو ابو اسحاق سبيعي هنا اهو بينه وبين عقبه ابن عامر بينه وبين الرسول عليه وسلم كم واحد ادي عبد الله ابن عطاء ادي عقبه ابن عامر يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم اثنين اهو لما شعب عمل الرحله بتاعته اكتشفنا ان بين ابي اسحاق وعقبه ابن عامر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الاتي ادي ابو اسحاق ادي عقبه وعبد الله بن عطاء ادي سعد بن ابراهيم ها اول واحد وقع من الاسناد أدي زياد بن مخراق أدي شاري بن حوشب أدي أبو ريحانة أدي عقبة بن عامر عدي بقى من فوق أبي إسحاق أدي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة أصبح ما بين أبي إسحاق وبين النبي صعى صلب ستة أهو والإسناد الأصلي اللي أبو الحرس الوراق حدث به بين أبي إسحاق وبين النبي صعى صلب اتنين اللي هو عبدالله بن, بن عطاء عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه شوف عندنا بقى زياد بن مخراق وعندنا شهر بن حوشب واع كمان وابو ريحانه ليس فيه توثيق معتبر يعني انا لا يمكن امشي اسناد بالنظام ده شعبه زي ما قلت لكم عمل الرحله الطويلة العريضه دي وصرف فيها والتحف السماء وافترش الغبراء وحمله ليل وحطه نهار كل ده عشان ايه عشان الثواب اللي في الحديث طب أنا عايز أبشركم واقول لكم من رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث قد صح ولكن بإسناد آخر لم يعرفه شعب أو لم يقع عليه شعب هذا الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيح في الطهارة الإمام مسلم رواه باسناد مختلف قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الربيع يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة عامر وراه مسلم وإسناد آخر من أول محمد بن حاتم ميمون عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح أيضا عن أبي عثمان ما عب صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل رعاية الإبل يعني يبدو ان الصحابة مجموعة كده اتفقوا كده أن آخذ إبل كنت تأخذ إبل الثاني والثالث والرابع والخامس بحيث أن أنا أرعى الإبل بتاعتنا كلنا في يوم وعدين تاني يوم أنا استريح وإنت تأخذ الإبل بتاعتنا برضو كلها وإيه في يوم يعني كانوا إيه يجمعون الإبل لراع واحد ويتناوبوا إيه رعاية الإبل المهم أنه روح الإيه الإبل بالعشي وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فام عقب حجب الكلام أوي فأل ما أجود هذا قال فقال قائل بين يدي التي قبلها أجود لأن هو عقبة بن عامر رضي الله عنه جاؤ النبی صلی الله عليه وسلم بيتكلم إذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يأتي عقبة إلى المجلس فلما قال ما أجود هذا فإذا بقائل يقول التي قبلها أجود قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فعمر الخطاب يقول ويقول لك إنك له إنك جئت الآن لكن إلا قبل كده اللي انت ما سمعتوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ونفس الكلام نفس الحديث اللي شعب لف الدنيا عليه طمعا في الثواب الحمد لله أن الحديث ثابت أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظفر به شعب لكان خيرا عنده من الدنيا وما فيها. يبقى احنا بقى شفنا رحلة شعبا بن حجاد وشعبا دا كان يحفظ ثلاثين ألفا تصور لو عنده ألف حديث كل حديث وراه رحلة زيدي والله علماء الحديث دول بهدلوا ولفوا الدنيا عشان يجمعوا الأسانيد ويجمعوا المتون ويصنفوها في كتب عشان يتركوها للذين يأتون من بعدين حتى لا تضيع السنة ويجي الناس الجاهلة النهاردة اللي ما يعرفش الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع ويقول لك إيه البخاري افعي البخاري ده رجل طيب ما بفهمش حاجة في الحديث أو مين يطلع فلان الفلان العلان؟ لا والله ده هؤلاء المعترضون لو أن أحدهم مد قامته نفش طوله كده لما بلغ شراك نعل واحد منهم العملية يتكلموا على العلماء النهاردة ويشتموا العلماء فضلا عن الصحابة لو أن واحدا من هؤلاء مد قامته ما بلغ شراك نعل واحد من هؤلاء ولعل طبعا احنا في أثناء تراجم الرواة والكلام دهوت ده ها نتكلم عن رحلة العلماء إذا كانت مناسبة لحاجة الزكية عشان أبين لكم أن هذه الأمة أمة مجيدة أمة فاضلة أمة هي آخر الأمم في الزمان والوقت لكنها أسبق الأمم يوم القيامة كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة كده يعني احنا خدنا يعني مسافة طويلة في التدليس لكن اعتقد انه هو مكانش ينفع اختصر طبعا لو, لو ممكن انا اترك المسألة في فيه طبعا امثله كثيرة لكن انا حسيب المسألة لانواع التدليس الاخرى احنا عندنا لسه عندنا ايه كمان خمسة انواع وحنبين ضرر ايه ضرر هذه الانواع وحنجاوب على السؤال بقى اللي ممكن يكون بيتردد في ذهني اي واحد من هؤلاء يقول إيه طيب لما التدليس عيب إزاي واحد متدين يعمله ها لما التدليس كده عيب وإنه بيسقط راجل ضعيف في الرواية وده ممكن يغر الناقد والكلام ده هو ليه الرجل المتدين يعمله فأنا لأن الكلام ده عايز برضو إيه عايز وقت فأنا هاجل برضو الإجابة عن هذا السؤال لحد ما إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي ايه مكان أرجو انكم تعذروني وما تكونش مليتوا مني هندخل بقى في إيه؟ في الحديث بتاع النهاردة وأنا الحقيقة مش عارف يعني أنا أرجو إن شكل كده مش هنعرف نجاوب على أسئلة النهاردة إلا إذا إيه يعني كان في فسحة من الوقت فيخواننا المتظمين على الهاتف لو ما فيش فسحة من الوقت يعني سامحوني المرادل إن العملية إيه مشحون شوي نرجع إلى كتاب البخاري إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله وطيب ثرى قدس الله روحه وروح ضريحه وسقى جدثه الباب باب ما جاء في الصحة والفراغ والا عيش إلا عيش الآخرة احنا لسه في الباب الأولان الباب الأولاني فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأولاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواه البخاري بإسنادين واحد موصول واحد معلق ولحنا ايه تكلمنا فيه بما فيه كفاية الحديث الثاني اللي احنا هنبتدي نشرحه المهاردة او نبتدي نلقي الضوء على مفتتحه حديث أنس ابن مالك الحديث الثالث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع احنا عندنا يعني انا برضو عايز اذكر بيه الترجمه عايز اذكر بيه الترجمة واركان الترجمه والكلام ده احنا قلنا اركان الترجمه ثلاثه احنا عندنا الترجمه بتقول ايه باب ما جاء في الصحة الصحه والفراغ والا عيش الا عيش الاخره يبقى عندنا الترجمه مقسومه نصين اركان الترجمه ثلاثه المترجم اللي هو مين اللي هو الامام البخاري صاحب الكتاب المترجم ثم المترجم له وهو الحديث الحديث اللي أنا بترجم له والترجمة نفسها وهي المعنى المعنى اللي هو موجود في النص اللي أنا بترجم له يبقى عندنا أركان الترجمة المترجم والمترجم له والترجمة نفسها طيب الترجمة حتى تكون صحيحة لها شرط شرط الترجمة أن تكون الترجمة مناسبة للحديث للنص اللي تحتها ها؟ مجيش مثلا أقول إيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأكتفها باب الزكاة من الإيمان أنا واحد يقول إيه, إيه علاقة الزكاة بين الإيمان هي فين الزكاة في النص ده النص يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لو كنت لو كتبت مثلا باب وجوب الحج وجبت الايه يقول لك ترجمه صحيحه ليه لان الباب التبويب مناسب للنص في بينهم علاقه لكن اجي اقول باب الزكاه من الايمان وجيب النص في الحج يقول لك هذه ترجمه فاسده ليه ترجمه فاسده قال لك لانه لا علاقه بين الترجمه وبين النص اللي تحتها تمام طيب انا عايز أشوف الترجمة اللي البخاري عملها للباب ده قلنا الباب ده فيه كم حديث؟ في ثلاثة حديث ابن عباس في الصحة والفراغ حديث انس اللي احنا هنقراه دلوقتي وحديث سهل بن سعد الساعدي هذه ثلاث صحابة لهم ثلاث حديث في الباب ده البخاري بيقول باب ما جاء في الصحة والفراغ قلنا ده مناسب لحديث مين؟ لحديث ابن عباس والا عايشه ده النص الثاني من الترجمه ترجمه مقسومه نصين باب ما جاء في صحه الفراق ده نص والباب النص الثاني بابه والا عايشه الا عايش الاخره طب احنا عشان نشوف الترجمه دي مناسبه للحديثين اللي جايين بعد كده ولا لا لان النص الاولاني من الترجمة مناسب لحديث بن عباس فالمفترض ان النص الثاني من الترجمه يكون مناسب للنصوص الباقيه سواء كان حديثا او كان حديثين نقرأ بقى إيه الحديث أنس قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا أو قال عفوا عن معاوية بن قره عن شعبة قال عن ما حدثنا شعب قال عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجره يبقى الترجمه مناسبة ولا لا الترجمة مناسبة لي لأنه كأنه كأنها نص البخاري كأنه أخذ وقال لا عيش إلا عيش الآخرة أخذها بنصها من هذا الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وهم يحفرون الخندق اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة الحديث الثالث اللي هو الأخير في هذا الباب الباب الأول من كتاب الرقاق قال البخاري رحمه الله حدثني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 وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يبقى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث سهل ابن سعد السعدي في نفس المعنى يبقى نرجع للسؤال هل الترجمة صحيحة أم لا آه الترجمة صحيحة لأنها مطابقة للنصوص التي جاءت تحتها طيب الترجمة من حيث المطابقة جلية أم خفية من حيث الإدراك إدراك الترجمة يعني. جلية أم خفية يعني أنا لما أقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وبعدين أجيب حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيما كثر الصحة الصحه والفراغ الترجمه مباشره ولا غير مباشره لا الترجمه مباشره مش خفيه مش هتقعد تبذل مجهود وتقول يا ترى عايز ايه من ورا الموضوع ده يا ترى ايه المعنى للبخاري نزل تحت اللفظ وطلع بالمعنى لا مش عايز جهد انت اول ما تقراها تقول اه دي مناسبه ليه يبقى الترجمه من حيث الادراك خفيه ام جليه لا هي جليه واضحه مش عايزه شغل طيب وقال لا عيش الا عيش الاخره الترجمه دي مباشره جليه ولا خفيه لا هذه ترجمته جليه لاني وقال لا عيش الا عيش الاخره واخد نص الرجز اللي الرسول عليه الصلاه والسلام ذكره وكسره كسر الوزن بتاعه علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر حتى لو روى بيت شعر احنا لسه نوقف عند الحدوتة دي شوي حتى لو روى بيت شعر مكسر الوزن بتاعه ليه لأن, لان الله عز وجل قال وما هو بقول شاعر ها ونفى الله تبارك وتعالى عنه الشعر ابدا ما يقول الشعر ابدا النبي صلى الله عليه وسلم حتى البيت اللي كان يرويه كان يكسره عمدا حتى لا يقال انه قال الشعر ها وما علمناه الشعر وما ينبغي له فالرسول عليه الصلاه ام كسر الايه الشطر الأولاني من هذا الرجز بخلاف الشطر الثاني موزون الشطر الثاني موزون وان شاء الله لما تيجي ايه مناسبته هنقف عنده ونذكر التفعيلات بتاعه الرجز وازاي احنا بنقسم الشعر عشان انت لو لو بتحب الشعر يعني تم تستطعم قراءة الشعر ما تعشط الشعر زي ما كنت بتقرا قران كده ا تمشي بقى كده لا الشعر عايز موهبة في القراءة عشان الشعر ده تحته أوزان اللي بيسميها بعض الناس موسيقى الشعر معلش انا اسف في استخدام لفظ الموسيقى دي لكن هو الوزن ها؟ او النغم زي ما برضو يقولوا الموسيقى والنغم النغم والكلام ده اللي هو الجرس اللي انا افضل استخدمه بقى الجرس الموجود تحت اللفظ بحيث ان فيه جرس ورن كده معينه والدفقه الصوتيه بيحصل الوقوف عليها زي ما هنتكلم ان شاء الله حديثه انس احنا قبل كده لو تذكره قلنا الخطه بتاعتنا في شرح صحيح البخاري الأول نقرأ النص وبعدين نشوف علاقة الترجمة بالحديث وبعدين نشوف الإمام البخاري روى الحديث ده في مواضع تانية من الصحيح ولا لأ وبعدين بعد كده نشوف هل وافق الإمام البخاري مسلم او أحد الأئمة الستة في رواية هذا الحديث أم لا وبعدين بعد ما نخلص من قصة التخريج دي كلها هنشوف هل هناك صحابة اخرون. رووا هذا الحديث مع صحابي الحديث زي أنس مثلا ولا لا وبعدين بعد كل القصة دي ندخل على المتن والكلام نشرحه بقى يبقى أنا بستغل بقى الاسناد إن أنا أشتغل في علم الحديث عملي ما أنا هطبقلك على سنيد ما هو أنت القاعدة ممكن تبقى حافظها تيجي تطبقها هتقع إمتى بقى تهضم القاعدة إذا تكاثرت الأمثلة أنت ما تعرفش يحصل لك تصور للقاعدة إلا إذا مثلت كثيرا جدا للقاعدة يوم يحصل عندك ملكة هو شبابنا ليه في الكليات الشرعية ضعاف ليه ضعاف في مصطلح الحديث ليه ضعاف في اصول الفقه ييجي على القاعدة من القواعد يذكر لك مثال واحد او مثالين خلاص الطالب حفظ المثالين لو جبت له مثال ثالث يقف يطلقب ما يعرفش يطبق القاعدة ليه هو مثالين كفاية في ان انا اهضم القاعدة ده عشرات الامثلة هي الملكة الملكة الملكة اللي هي بتتكون داخل ابن ادم انه حسن الفهم بيجي ازاي بيجي بكثرة التطبيق تمسك القاعدة تجيب لها فروع كثيرة او تجيب لها جزئيات كثيرة وتعرف تجيب الفرع تطبقه على الاصل يبقى أنت كده إيه؟ أصبحت صاحب ملكة تيجي القاعده مش لازم تجيب الامثله الموجوده في الكتب ممكن تجيب أمثلة بره الكتب عشان كده بنستغل ان شاء الله أسانيد البخاري في علم الحديث زي ما قلت لكم البخاري في إن احنا ندي نبذ من أصول الفقه أصول الفقه اللي هي مسؤولة أصول الفقه هذا العلم المسؤول عن تسديد الفهم تفهم صح ما تفهمش غلط وانا زي ما قلت لكم الذي يدرس علم الاصول سيبصر بعد العمى كان اعمى وفتح طيب الحديث ده اللي البخاري رواه قال حدثنا محمد بن بشار واحد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه يبقى اسناد إيه؟ إسناد خماسي يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام خمسة أنفس شعبة هذا الإمام الكبير أبو بستان الضخم الذي يحدث عن الضخام كما قال حمد بن زيد له أربعة أسانيد روى الحديث ده عن أربعة ووصل بهم إلى أنس ابن مالك يعني شعبة نبص على اللوحة بقى اللي أنا أكتبها لكم عشان تركزوا وتشوفوا كيف تتفرع الأسانيد الحديث ده حديث أنس ابن مالك زي ما احنا أريناه. ها؟ اللهم العيش ألا عيشوا الآخرة أنس رضي الله يروي عنه يروي عن هذا الحديث أربع أربع من التابعين معاوية بن قرة معلش النقطة دي راحت حط نقطة هم معاوية ابن قرة قتادته لو ابن دعام السدوسي حميد بن أبي حميد الطويل أبو التياح يزيد بن حميد خلاص كده يبقى أنس يروي عنه اربعه مين اللي بيروي عن الاربعه دول كلهم الإمام أبو بستان الضخم الذي يحدث عن الضخم معلش استحملوني لان انا شعبه أوي. الضخم الذي يحدث عن الضخم شوف شعبه ده بيقول ايه شعبه مره يرويه عن معاويه عن انس ومره يرويه عن قتاده عن انس ومره يرويه عن حميد الطويل عن انس ومره يرويه عن ابي التياح عن ايه عن أنس تمام يروي بقى شوف بقى مين اللي بيروي عن شعبه هنا اهو انا كاتب لك خه ده التخريج بقى خه ده رمز البخاري ها خه ده اللي هو البخاري في كتاب المناقب قال حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبه ها عن معاويه ابن قر ما هو دول خلي بالك دول مع ده ودول مع قتاده ودول ها مع حميد الطويل ودول مع ابي التياح عشان ما حبيتش اعمل اسهم كتير عشان ما لخبطكش يبقى انا هاجي من هنا او مدخل على شعبه واخد ده واجي من ده على شعبه ده واجي من ده على شعبة ده خلاص ده مع وده عفوا عن هؤلاء عن شعبة عن حميد وهؤلاء عن شعبة عن أبي التيع يبقى كل واحد من ده مع واحد من الأربعة اللي فوق البخاري قال احنا قلنا طبعا اسناد البخاري اللي احنا بنشرحه خماسي عد معايا البخاري قال ايه هنا حدثنا آدم ابن أبي إياس أدي واحد قال حدثنا شعبه ابن الحجاج ادي اثنين عن معاويه ابن قره ادي ثلاثه عن انس ادي أربعة ده اسناد ايه اسناد رباعي يبقى البخاري على بهذا الاسناد ولا معلاش على بهذا الاسناد يبقى مره يرويه خماسيا زي ما روى كتاب الرقاق اهو اللي احنا بنشرحه قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر أدي قال حدثنا شعبة أدي عن معاوية بن قرة عن أنس أدي في كتاب المناقب الأنصار يقول حدثنا آدم ابن أبي إiaz قال حدثنا شعبة ها عن معاوية بن قرة عن أنس يبقى أسناد رباعي يبقى البخاري وعَلا في هذه الرواية نرجع ثاني طبعا الأسناد ده برضو الإمام المسلم رواه أهم مسلم روى كتاب الجهاد قال حدثنا ابن بشار اللي هو محمد يعني ابن بشار وابن المثنى محمد المثنى قال هما الاثنين دول ها حدثنا شعبه عن معاذ بن قربه عن انس تمام الثاني اللي هو حديث قتاده ما احنا قلنا شعبه بيرويه عن اربعه من التابعين عن انس البخاري رواه في كتاب مناقب الانصار برضه قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس وهنا حديث حميد الطويل البخاري رواه في كتاب الجهاد قال حدثنا حفص بن عمر ورواه في كتاب المناقب قال حدثنا ادم ابن ابي اياس كلاهما اللي هو حفص بن عمر وادم اهو قال هما الاثنين حدثنا شعبه عن حميد عن انس الإسناد الثالث البخاري ما رواهوش بهذا الإسناد رواه البخاري عن علي بن صحيب وحنتكلم عن رؤية عبدالعليز بعد كده ده رواه أبو عوانة الإسرائيلي في المستخرص صحيح مسلم من طريق الطيالسي أبي داود قال حدثنا شعبته وحمد بن سلمة عن أبي التياح يزيد الحبيد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه هذه قصة بقى الإسناد يعني شعبة بن حجاج اللي هو معانا النهاردة شعبة بن حجاج له أربعة أسانيد إلى, ما إلى أنس له شيوخ أربعة ها إلى أنس يبقى شعبة هو صنرة الإسناد ومن فوق شعبة بيتفرع الإسناد لأربعة وأم راجع تاني الأنس كده بقى الإسناد عمل زي كده هذه انس اهو وبعدين ينزل على الأربعة وبعدين يرجع تاني على شعب الحجاج ومن عند شعب يقوم نزل لأربعة برضي يعني هو كده وكده وكده ده اللي هو ايه التخريج المبدئي المبدئي لحديث أنس رضي الله تعالى عنه ناخد بقى رجال الإسناد نعرفكم برجال الإسناد من هم رجال الإسناد دول وحكت في الحقيقة ب الاثنين لأن شعبه أنا لازم أقف عنده أنا لسه عمال أتغزل في شعبه وعمله شعبه وأبو بسطام قصة لما أقول لكم عليها هتعذروني في هذا الحب لا سيما شعبه وسفيان وهمام دي كلها طبقة واحدة ابن يحيى طبقة واحدة كلها طالع كده زهير ابن معاوية وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد فحنوقف عن ترجمه شعبه ان شاء الله في المرة القادمه إن احياني الله عز وجل وجمعني بكم مرة اخرى محمد بن بشار له لقب لقبه بندار فانت لو لقيت في اي اسناد من الأسانين حدثنا بندار هو بندار واحد بس يبقى بندار يطلع مين يطلع محمد بن بشار الامام الثقة الثبت العلم المفرد كالمسمار في الساج زي ما أنا بقول البندار هو الحافظ لحديث بلده ويقال هو الميزان أي طالب علم يستحب له أهل العلم الا يرحل الى بلد اخرى لطلب علم الا اذا جمع احاديث شيوخ بلده الاول ليه قال لك لانه من الشيخ للدار بيروح إلى الاكل بتاعه جاهز والشرب جاهز واللحف جاهز والسرير جاهز فيادوب يطلع من عند الشيخ على الدار لا بهدل ولا رحل ولا نفدت نقوده ولا تعرض لقطع طرق ولا ما عندوش مشاكل اللي ممكن تغير قلبه فقال لك لا طالما بلدك فيها شيوخ حصل الأول العلم من شيوخ البلد وبعدين تطلع بعد كده إلى البلاد الأخرى تطلب الايه؟ تطلب العلم فمحمد بن بشار روى عنه البخاري وكثيرا وهو أحد من شيخ الامة الستة ها كلهم من تلاميذ محمد بن بشار اللي هو البخاري ومسلم والنسائي أبو داود والترمذي وابن ماجه أنا بقول أما الستة طبعا ولا أما كثيرون يعني زي زي ابن خزيمة وهذه الطبقة يعني فلأنه أتقن أحاديث أهل بلده قالوا له يا بندار خلاص طلعت عليه لقب طلع عليه فتلاقي فتاي بعض العلماء يقول حدثنا أبو حامد المشر أو يقول حدثنا ابن بشار زي ما مسلم بيعمل أو يقول حدثنا بندار حدثنا بندار كل دول ايه واحد كل دول شيخ واحد وكما قلت كان ثقة اماما حج قال حدثنا غندر غندر هذا لقب اسمه محمد ابن جعفر اسمه محمد ابن جعفر طب غندر يعنيه ومن الذي لقبه غندر غندر يعني المشاغب المشاغب مين اللي قاله يا غندر غندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز الذي لقبه بغندر شيخه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله أحد الأمة الثقات المدلسين ابن جريد كان مدلس برضه وابن جريد من طبقة الإمام مالك فمحمد بن جعفر الغندر ده كان يحضر في الحلقة عنده وكان يتعبه في الأخذ عنه فلما تعبوا أوي قالوا ما أنت إلا غندر أنت مشاغب ما أنت إلا غندر قامت لازقه فيه حتى صار يعرف بلقبه والألقاب دي لها قصص عجيبة الشكل وقصص ممتعة وطريفة أهل الحديث بقى ما كانوا يسيبش حد في حاله قال له يا غندر قال له بقى أنت من النهارده غندر غندر روح يا غندر تعال يا غندر أقعد يا غندر أم يا غندر, أمشي يا غندر وسبوا اسمه حتى لما اشتهر الاسم وصار علما عليه ما كانوش يرضوا يسموه باسمه حتى لو غضب حتى لو غضب ليه لانه صار معرفة لا يعرف إلا به زي قصة صالح ابن محمد اللي هو الملقب بجزره جزر تعال يا جزره روح يا جزره اوعد يا جزرة ايه جزره دي كان لها قصة برضو احد الامراء سال صالحا اللي هو صالح بن محمد اللي هو الملقب بجزره قال له ايه قصه جزره دي يا ابا علي كنيه صالح قال له حضرنا عمرو بن زراره احد الشيوخ يعني وحدث بحديث عن عبد الله بن بسر انه كانت له خرزه يرقي بها المرضى يرقي بها المرضى له ايه خرزه يرقي بها المرضى ف فام صالح بيقول له بل ابن زراره بيقول له يا ابا حفص حدثنا بحديث عبد الله بن بصر ان لا ان كان له جزره يرقي بها المرضى هي خرزه طبعا الكتابه زمان ها ما كانش فيها اعجام ما كانش فيها نقط فانت لما تكتب جزره ولا تحط نقطه تحت الجيم ولا نقطه فوق ازاي بقت قدامك مكتوبه ايه حرارة تقدر تحط النقطه تبقى خ خرره تقدر تحط تحتها تبقى جيم جرره طيب الري الاولانيه تحط نقطه تبقى مثلا جازرة تحط تشيل النقطة تحط تعريه الثانية تبقى جارزة أنت ممكن تحط النقطة في أي حتة تديك حرف فكان زمان النساخ اللي هم المطابع الآن قائمة مقام النساخ بتوع زمان ما, كانوش بي لك ما كانوا يعجمون الحروف ما كانش يحطوا نقطة على الحرف علشان كده ما كانش ينفع واحد ياخد حاجة من الصحف إلا ماسك ورأة قاعد فيها وما فيش نقط يغلط فكان لابد أن يسمع من لفظ الشيخ وإلا لو ود النقطة في أي مكان حيضيع الدني وده باب كبير في علم الحديث اسمه باب التصحيف التصحيف رجل يقرأ من الصحف فيخطئ ويقلب الكلام. انتو عارفين احد القراء السرعة اللي هو الامام القارئ المحدث في نفس الوقت حمزة ابن حبيب الزيات صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة وطبعا احد امه الحديث بعض يعني اعدائه شنع عليه هو حمزة ابن حبيب الزيات ايه الزيات دي هل كان بيبيع زيت عشان يقول عليه الزياد لا ما كانش بيبيع زيت ابوه كان بيبيع زيت جده كان بيبيع زيت العيلة كانت بيبيع زيت أبدا ولا يعرف حاجة عن الزيت طب الزياد دي جات من إيه؟ قال لك مرة هكذا تقول الروايه وأنا طبعا في شك منها بس بديكم مثال على عشان أفهمكم بس إيه معنى التصحيف بيقرا من المصحف كده ما خدش المصحف على إيد حد فبيقرى المصحف بيقرأ بيقول إيه بيقول ا ل م ذلك الكتاب لا زيت فيه اما وانت لما تعمل زيت وتشيل النقط ممكن تبقى زيت ممكن تبقى ريب ابوه سمعه بيقول ذلك الكتاب لا زيت فيه قال له ايه في ايه في المصحف واذهب فطلبه الايه القران على الشيوخ فقال لك يبقى هو حبيبي حبيبي الزياد ده من ساعتها مرة بيقول لك واحد من الامراء كان محافظ على أول من الولاة على منطقة من المناطق فأرسل ليه لأمير المؤمنين فبيقول له إيه بقول له إن المخنثين كثروا عندنا المخنث اللي هو لا راجل ولا, ولا ست مخنث كثروا عندنا وإحنا عايزين نعزلهم عشان ما يفسدوش لإيه الجماهير فإحنا عايزين نعزلهم وعايزين بقى نعمل لهم رواتب ونفقات ومش عارفوا الكلام فالكتاب لما وصل الأمير المؤمنين قال للكاتب قول له احصي من عندك من المخنثين عدهم يعني عشان يعرفوا هم كام وعايزين جرائي قديه والكلام ده فالرجل اللي بيكتب قامت واقع نقطة كده فوق الحر فبقت ايه احصي من عندك من المخنفين فوصل الكتاب لمين للوالي فدعاهم فخصاهم ضيع مستقبله خلاص عشان نقطة جت فوق حرف بقول له احصي يعني عد من الإحصاء احصي من عندك من المخنفين ها حد جات نقطة فايه ضاعة الله زي برضو ما بيحكي ابن الجوزي في أخبار حمق المغفلين، قال لك إن كان في بعض العلماء القراء نزل يزور قرية من القرى وكلهم عالم أعراب بقى وبصمجية ومش عارفين حاجة المهم إن الراجل العالم اللي نزل القرية ده استضافه إمام المسجد اللي بيصلي بالناس اللي اللي بيصلي بالناس الصلاه بعد ما اكلوا وبتاعوا الكلام ده فامام المسجد بيقول للشيخ ده الامام العالم بيقول له انا عايز اراجع عليك بعض احرف او بعض كلمات اشتبهت علي في القران مش عارف نطقها الصحيح ايه قال له قول قال له في الفاتحه الفاتحه بيشتبه عليك حاجه في الفاتحه ايه بقى اللي اشتبه عليك قال له يعني هي اياك نعبده واياك تسعين ولا ستين ما هي ناس تعين دي لما يكون مفيش نقط خالص عليها ممكن تبقى تسعين يا ستين إياك تسعين ولا إياك ستين وبعدين أمقى إليه على أي حال أنا أقرأ إياك تسعين أخدم بالاحتياط أحسن تكون ستين يبقى ناقص ستنتين روح في لاهي ده واحد بقى صحف صحف يعني, يعني إنما يقرأ من الصحف عشان كده كانوا زمان العلماء لهم كلمة يقول لك إيه لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن من مصحفي فغندر دا لقب زي ما حصل لجزرة صالح جزرة إيه اللي خلاه يقول جزرة حتى ان بعض العلماء يقولوا حدثنا جزرة خلاص المفروض تبقى عارف جزرة مين ما من عارف جزرة يطلع مين علماء الحديث عملوا حاجة اسمها كتب الألقاب كتب الايه الألقاب ابن مندلو كتاب وابن الجوزي له كتاب وابن حجر عسقلان له كتاب في الألقاب ثم تجيب اللقب بتاعه يوم يديك اسمه اسمه فلان الفلاني. فيبقى غندر محمد بن جعفر رحمة الله تعالى عليه ذا لقب بغندر أي مشاغل مشاغب الذي لقبه المجرد اللي كان بيتعبه في الأخذ عنه في الأخذ عنه بيتعبه، فأما له ما أنت إلا إيه إلا غندر ويعني لسه لنا كلام مع غندر <تصفيق> بس انا عايز يعني العشر دا يدول الربع ساعة ناخد فيه كم اتصال وانا الحقيقة المفروض اجاوب على بعض الايه على بعض الاسئلة اللي في الحلقة اللي فاتت طيب ماشي الحال طيب انا كنت يعني عايز اختم يعني بان انا اقول انا كنت وعدتكم في المرة الماضية ان انا هتكلم عن قصة التبرك والحدوتة اللي حصلة وماشيه والكلام ده بس الحقيقه انا يعني رأيت ان يعني غيري أنا بلغني اني اكثر من احد من المشايخ تكلم عن المساله دي ووفاها حقها فانا مش عايز برضو اعجن في نفس الايه في نفس القصه يعني لا سيما اذا كان وصلكم بأي كلام المشايخ والحدوته دي لكن انا عايز اقول حاجه في مسألة التبرك حصل نوع من الغلو في مساله التبرك يعني اللي بيتكلم يقول وانا أنا مش هزكوا الألفاظ بتاعتهم لان انا مش مئز من الألفاظ اللي يقولك مش عارف ايه وايه ايه ونتبرك ب ايه انا مش مئز من ألفاظ اللي ما قالوها وانا ارى ان في هذا ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم لاني بقت معروف يقولك بولي النبي مش عارف ايه النبي عيب عيب مفيش حد يتكلم عن النبي كده الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى ما كانش ينفع أنا, أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقر في هذه المسألة فر لما تتكلم عن النبي تبقى مؤدب جدا جدا جدا حافظ جدا على ألفاظك ما تبقاش المسألة بسيطة ويقوله كلام أنا, أنا, أنا سمعت بعض هذا الكلام والله يشمأ الزيت من الكلام رفضته أذني ينبو عنه ذوق أي إنسان عنده ذوق لا يتكلم بهذا الكلام قصة التبرك يا جماعة لها ضوابط أولا قصة تبرك مش موجودة الآن إيه معنى فتح الكلام إيه معنى حتى لو جاز التبرك بشيء من الأشياء هل صح الاسناد إليها ده الإمام الذهبي في سير علامة نولاء في ترجمة محمد بن سيرين فيما أظن قال لو صحت لنا شعرات لأن محمد بن سيرين بيقول عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من أنس أخذناه من أنس يوم الذهبي يعلق يقول إيه يقول لو صحت لنا شعره عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أهو ده كلامه بإسناد صحيح فبذلنا فيها الأموال لما كان كثيرة ده معنى كلام الذهبي مع قطع النظر أهو كلام صحيح أم غير صحيح خلاص لكن أنا عايزه عايز من كلام الذهبي يقول يقولك بإسناد صحيح فالنهار ده أي بني آدم حييجي علشان يقول دي من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي عرفنا من شعر النبي ما نقفل القصة كلها نفتح ليه ونعجل ليه في الموضوع ولا طائل من تحت هذه الجعجعه التي لطحنا فيها وشغلوا الدنيا وشغلوا الناس وبهدلونا واللي نفسه يطعن على الإسلام عمالين يدوروا على منافذ عمالين يدوروا على منافذ نطعن على الإسلام منين نطعن على الشيوخ منين نول الشيوخ المخرفين الجهله الاغمار اللي اللي اللي نفتح الباب لهم ليه احنا عارفين ان في ناس قاعدين متصيدين يلتمسون العيب للبراء ملك عيب بس انت معيوب برضو هم بيعملوا كده وعايزين ياخدوا القصه دي علشان يرمونا جميعا وحطونا كلنا في خندق واحد وقول لك كلهم ما بيفهموش كلهم عالم متخلفين عن الواقع احنا عمالين انضرب في كل مكان وده يقولك بول النبي واشرب بول النبي فدا ما كان ينبغي طرح القضية من اصل لا سيما ان القصة شرب ام ايمن قصة باطلة مش ضعيفة بس ليست ضعيفة فقط اساندوها ساقطه وفيه الطراب شديد في المسألة دي فضلا عن ان المسألة مكانش فيها تبرك ده بتحسبها ميه شربت ايه التبرك اللي فيها بها يقولك ما تبركوا بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا بوضوء النبي ويخلطوا المسألة فيقيسون البول على, على الوضوء وهذا من أعجب القياس وأفسده طبعا بعض الناس يقول لك إزاي تبركوا بمخاط النبي أنا طبعا جاوبت على المسألة قبل ذلك بس مش هترك الجانب اللي أنا تكلمت عنه قبل كده لكن سأتركه جانبا آخر أولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن مصر المخرمة ورانب الحكم وساق الحديث الطويل في صلح الحديبية وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عقد الصلح أو الهدنة صلح الحديبية أتى مراقبا ومهددا طبعا قبل أن يسلم أيما كان كافرا فجاء فلما جلس بدأ يهدد رسول عليه الصلاه والسلام قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا أو روايتان خليقا أن يفروا ودعوك يعني ما تتركنش عليهم لانهم مش رجاله أول ما تقوم الحرب الزبون حتلاقي كل واحد ملص من ناحية فقال أبو بكر نحن نفر وندعه امصص بضر اللات طبعا شتشتنا قويه لآلهتهم فقال من هذا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ابن ابي قحافه يعني ابي بكر رضي الله عنه وبعدين بعد قليل جاء بوضوء خلي بالك عروه اتى متنفخا فارد عضلاته وجاي هدد كمان الرسول عليه الصلاة والسلام سيد من سن السياسه الشرعيه فعل فعلا لم يتعود أن يفعله بل كان ينهى عن أقل منه ينهى عن أقل منه ألا وهو القيام له عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهه في وجهه ولما كان بيصلي وهو جالس راهم وقوفا قال تفعلون فعل الاعاجم مع ملوكها اجلسوا الاعاجم بيبقى الملك قاعد والرعيه واقفين فكره لهم ذلك ولما قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قالوا قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما انا عبد الله ورسوله كل سبيل كان يؤدي إلى الغلو كان يغلقه عليه الصلاة والسلام فلما جاء عروه متنفخا مهددا الصحابة جابوا وضوء فجعل يتوضا كانوا يتقاتلون على وضوءه يتقاتلون على وضوءه إذا تنخم نخامه فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه ما يبصلوش العين في العين لا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده لما يتكلم يتكلم بصوت عرب مسعود شاف القصه دي لسه بيقول شويه ما ارى حولك الا او خليقاً أن يفر ودعوه أحب أن يريه من هؤلاء الذين زعم أنهم أوباش الذين يتقاتلون على وضوئه أن لا والله يقاتلون دونه الذين يأخذون النخامة وفي العادة يتأثف المرء من النخامة طب الوضوء مبلوع أخذ وضوء النبي مش كويسة لكن أخذ النخامة لا أي إنسان بيعرف منها وكمان يطيروا عليها عشان من اللي الحق ياخدها واول ما ياخدها يد كده او على وشه وبتاعه مع ان دي حاجه مثلا عند بني ادم الانسان بيتأفف منها فاللي ممكن يعمل حاجه زي كده ممكن يسلم هذا النبي عليه الصلاه والسلام فعروه بن مسعود اخد الموقف ده وشاف اللقطه دي وقام رايح لقريش ذهب بغير الوجه الذي جاء به الوجه الذي جاء به متنفخ نافش ريش بهدد لما خرج رفع التقرير إلى قريش قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ويخفضون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها اقبلوها بالزوم من تشأدهم دلح يكلكم الصحابة بقى الرسول عليه السلام والسلام تركهم يفعلون ذلك للتبرك لا إنما لهذه السياسة الشرعية ليرى عروة بن مسعود من هؤلاء يبقى جانب قوة يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض وراء رجاله ما فيش حد يقدر يقفلهم يحرصون على الموت كحرص أعدائهم على الحياة حب يوريهم كده وإلا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام توضع الوف المرات ما شفناش حد راح يأخذ الوضوء بتاعه لم تكن لا سن حتى أزواجه حتى ازواجه صلى الله عليه وسلم احنا أنا لا أعلم أنا لا أعلم حديث من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها أو أي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتوضا تأخذ المية بتاعته تتبرك بها أنا لا أعلمه ولا أعلم هذا عن الصحابة ما فيش غير هذا الحديث الفذ والحديث ده داخل عليه أكثر من معنى المعنى الواضح يحتمل التبرك نعم لكن المعنى الواضح اللاحب هو ان دي سياسة شرعية وانتهت القصة بموت النبي عليه الصلاة والسلام افتح باب التبرك ليه بقى ما هو باب التبرك ده عمل لنا مشكلة أنا في بعض الدول العربية التي زرتها أهدوني كتابا الكتاب ده اسمه وموضوعه في منتهى الغرابة كتاب اكتر من القطع الطويل شوية ده اكتر من ربعمية وخمسين صفحة كلها شعر من اول جلد لاخر الجلد انت عارف الكتاب اسمه ايه اسمه فتح المتعال في مدح النعال نعل النبي واحد يتوسل إلى الله بنعل النبي تصور في صحابي عمل القصة دي يتوسل بنعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ده الغلو الذي ضيع المسلمين الغلو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول دون وقوع المسلمين فيه بدرجة لا تصل إلى هذا ولا تكون عشر معشار فتح المتعال في مدح النعال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في في الحج قال ابن عباس وهو بيدمع له الجمرات عشان يرمي الجمرة قال ألقط لي مثل حصل خذ يعني الجمرة اللي انت عايز ترميها ترمي بيها الحجر اللي هترمي بيه الجمرة يكون زي حبيت الفول ألقط لي مثل حصل خذ وإياكم والغلوة في الدين طب هيغلو يعمل ايه في الحصوايه يجيب حجر أدي كده عشان يعور إبليس قال له لا هي بس أدي كده ما تزيتش عن كده إذا زودتها خليتها كده يبقى أنت غالي أنا عايزك بقى تشوف الغلو في الحجر ولا الغلو في مدح النعال الصحابة ما عملوش كده ولو جاز أن يكون هذا جائزا لما قصر الصحابة فيه إن حذيفة بن اليمان سمع رجلا يقول والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض قال أنت تفعل هذا يا ابن أخي وحكى له حكاية الخندق اللي احنا برضو هنيجي عليها لأن الرجز ده كان والنبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق وحكى له حكاية يعني أنت ممكن توقر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا كصحابة تقول لي لا أتركه يمشي على الأرض يعني إحنا لما سمناه يمشي على الأرض ففرطنا في حقه وقصرنا في حقه هو دا الغلو بعينه وفي اكتاب الأدب المفرد لما جبير بن مفيري بيقول كنا عند المقداد بن أسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضب المقداد قال فحجبنا لماذا يغضب دا بقول له يعني سلامة العينين اللي شافت النبي دي يا بختها ايه اللي زعر في العملية دي شوف الصحابة وفهم الصحابة قال له يا ابن أخي إن أقواما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكبهم الله على وجوه في النار ما آمنوا به لعلك تكون واحد من دول انت إيش عرفك يعني لو كنت موجود هناك كنت تكون من الذين آمنوا كان مكتب من الذين كفروا ألا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا دين ربه ونبيه قد كفيتم المؤونه بغيركم فده في نوع من الافراط امسك اعمل ديوان كامل 450 صفحه اتغزل في نعل النبي واتبرك بنعل النبي واتوسل الى الله بنعل النبي ده, ده في خلط رهيب في خلط رهيب نحن لا نقول ان ما فيش تبرك بس انتهت قصه التبرك لماذا تثار المساله دي لا سيما المساله اثيرت على غير وجهها وطبع البحث الحقيقة طويل ولكن أنا تأذيته فعلا تأذيت جدا بطرح هذا البحث ليه لأن في ناس أنكرت الصحيح على حس الضعيف والباطل يعني قال لك قصة البل لم تصح وقصة النخامة لم تصح ما حصلش النمسك النخامة ودلك وب... لا حصل وثبت الحديث بإجماع الأمة لا نعلم عالما من أهل التخصص في شرق الأرض وغربها أعل هذا الحديث، بل كل علماء التخصص أجمعوا هي كلمة إجماع بينهم على صحة هذا الحديث. ما يجيش بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقعد يقول لي لا ده صحيح وده ضعيف لا لم نفسك انت ما انتش متخصص في القصة دي يبقى خلاص بدل ما تفضح نفسك ها يبقى خلاص قف عندما تعلم فإن الذي يدخل فيما لا يعلم إنما يفضح نفسه وقديما نكت الحفظ بن حجر العسقلاني رحمه الله على الكرماني لما تكلم في مسألة من مسائل الاصطلاح بكلام لا يعرفه أهل الاصطلاح، فقال رحمه الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب أسأل الله تبارك وتعالى أن يصوننا وإياكم أن نتكلم فيما لا يعنينا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسقنا ونعم الوكيل ويعني اعتذر عن حرارة الأنفاس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته